بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبّرات أمرا، فالمدبّرات أمرا يوم توجف واجفة. يوم سوّف واجبة تتبعها الواجبة تتبعها الواجبة قلوبي يومئذ واجبة قلوبي يومئذ واجفة أبصارها قاشعة أرشارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا قالوا تلك إذا قوة خاسرة. قالوا تلك إذا قوة خاسرة. فإنما هي زجرة هي زجرة واحدة. فإذاه بالساهره فإذاه بالساهره هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بلواب قد سطوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إن له طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى, فكذب وعصى ثم أرب ويسى ثم أرب ويسى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا رب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 أأتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسوها. رفع سما فسواه وألقى ليله وأخرج ضحاه وألقى ليله وأخرج ضحاه والأرض بعد ذلك دحاه والأرض بعد أخرج منا ما غمر الله، أخرج الله، والجبال أروساء، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما أن لكم ولأنامكم فإذا جاءت الطامة, جاء الطامة الكبرى يوم قَرُّ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَهْمَنَ يَتَبَسَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَهُوَ لِذَّةِ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 سليماً وأمّا يسألونك عن الساعة أيان موسى؟ يسألونك عن الساعة أيان موسى؟ فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. إلى ربك انتهاها إنما أنت منذر من يرشاها إنما أنت منذر من يرشاها كأنهم ي إلا عشية أو كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو